تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم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 وقالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن المؤمنين والملائكة بعد ذلك غهير عسى ربه إن طلق كن يبدله أزواجا خيرا منكم أزواجا خيرا منكم مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات سَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا نَارٌ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ شِدَادٌ لا يعصون الله ما كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أي ويكفر عنكم سياتكم ويدخلكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزن له النبي يوم لَا لا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 وَغَنُفْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَرَأَةٌ نُوحٍ وَمَرَأَةٌ لُوطٌ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ فَخَانَتَا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 إذ قالت رب لي عندك بيتا في الجنة ونجني, ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا فنفخنا فيه بالروحنا وصفقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القالب